الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله بعد البيان صدر منا الوقت المنتظمه هو دعوه الجميع جميع الدعاه والعلماء إذا النقد البناء وعدم التعرض للتجريح خاص معينين من إخوانهم الدعاه بل كل واحد ينصح بالله ولعباده واذا علم من اخيه خطا لا بالله بمكاتبه او المشافهه من دون في اشد الطهر او صحافه غير ذلك حتى تبقى القلوب مستقيمة ومستمرة على محبة والولى والتعاون والتقوى وليس المقصود أخواننا المدينة من طارق العلم والمتفسين والدعاءات ولاس المقصود غيرهم في مكة أو في الرياض أو في جدة وإنه مقصود العمو وإخوان معروف المدينة ومشاء معروف المدينة لسا أننا فيهم جك هم العقيدة الطيبة هم نسونا الجماعة منس الشيخ محمد بن أمان بن علي منس الشيخ أبي بن عادي، ومثل الشيخ صالح بن سعيد السحيمي، ومثل الشيخ صالح بن هذا، كل الشيخ محمد هادي كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم ولكن الطيبة نشأ الله المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضيه ولكن أدواء الثأر وأهل قصيدة مع العفير. فهم الذين يشوشون على الناس ويتكلفون في هذه الاشياء ويقولون المراه كذا و كذا هذا ليس بجيد الواجب حمل الكلام على احسن المعاني. وان المقصود التعاون بالتقوى وفراء القلوب والحذر من الغيبه التي تسبب الشحنه والعداره نسال الله الجميع التوفيق والاداء